سعد عبد الوهاب صوته والحانه وكلمه محمد الشهاوي واحلى ما في العمر لحظه تمر بينا <تصفيق> لما في العمر لحظه تمر ننسى فيها الدنيا ونحقق املنا احلى ما في العمر لحظه تمر ننسى فيها الدنيا ونحقق املنا ويلا في القرب تحكي الشوق بدلنا والشفايف همسها يصور كلامنا بعد غيبة كنت فيها علي بعد حيرة فيها صهرت الليالي جتلي تاني والهنا فض من قلوبنا ما في العمر لحظة مريبنا And This That would be me. Me. target. Yeah. jsem. Flight. ovat. Toen. Oh. Mery.讼 me. Eh Mery. He And my life is not forgotten My life is a moment اليوم فرحنا my ما في العمر is the existence مر ما بيني وبينك وبينك وانت غايب حمله قلبي سلامك كل همسك شوفت هب قلبك وعينك، قلبي صطرها وعطرها شكلك، كل خاطر مر ما بيني. بينك وبينك وانت غائب حملو قلبي سلامك كل همسة شفتها بقلبك وعينك تره وعطرها عشانك كل أيام اللي باقيه في عمري حبي لك هديه هو ايه مدمت جنبي ما دمت جنبي احلى ما في عمري في في القرب تحكي الشوق بدلنا والشفايف همسها يصور كلنا بعد غيبة كنت فيها علي ذالي أحلى ما في العمر لحظك مرهي بالله أحلى ما في العمر لحظك مرهي بالله